119. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 110. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما جاءك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين لك ان ما يساقون الى الموت وهم ينظرون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 119. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين 110. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله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 126. ذلكم وَأَنَّ وأن للكافرين عذاب النار 127. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا